اثنان استمع إلى الجمل وضع علامة الصح أمام الجمل العربية. مرحبا يا أخي كيف حالك؟ شكرا أنا بخير. Hello my friend how are you? Thank you I am good. Teşekkür ederim. İyiyim. Merhaba ya axti. Keşif halı ki. Şükran. Ana bikhayir.